وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُم اللَّائِ تُ ضاهِرونَ مِنْهُ نَّأُ مهَاتٍكُمْ وَماَا جَعللَ أَدِعاءكُمْ أَبْنَاكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوهِكُمْ وَلَّهُ يَقولُول الْ الحَقَّّ وَهُو يَهْدِ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 إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من أنك أحد من إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُول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 والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 وَإِدقُ للَِّذِيأََّ مَلهَّهُ عَلَيْهِ وَأَنعَنْتَ عَلَيْهِ أنسِك عَلَكَ زَووجَكَ وَتَّقَِّ وَاتَّقِ اللهَا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ الللههُ مُ بِدهِ وَتَقْشَ النَّاس وَتَخْشَن النَّاسَ وَاللَّهُ حَقّ أنن تَخْشَ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 119. وكفى بالله مَا 110. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين 111. وكان الله بكل شيء عليما 112. يا أيها الذين آمنوا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 119. ولكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 110. يا أيها الناس يَا نَبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَجَنَّاءَ تَقَرُّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنْنَ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 إ تُبدُ شيءَيْئًا أَو تُخْفُ فَإِنَّ اللهَّهَ كَانَ بِخُلِّ شيءَيْء الن لِيمَ لَا جُلَ حَلَيْهَِّ فِي أَبَائِهَِّ وَلَا أَغْنَائَِّ وَلَا إِخْوانٍِ وَلَا إخْوَانِهِ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 111. إن الله وملائكته يصلون على النبي 112. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 113. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة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 قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَّئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ لَّنَجْعَلَنَّ مَكَانَهُمْ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنُغْرِيَنَّكَ بِهُمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقِفُوا يُقْذَفُوا وَقُتِلُوا تُقَتَّلُوا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 ان الله لعن الكافرين واعذ لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار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 124. وربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا 125. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا 119. ويأتقوا الله وقولوا قولا سبيدا 110. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 111. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 112. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال